در لحظه با هدیه تلابت استاد عبدالمون توخی بر آیات 128 تا آخر از سوره مبارکه توبه آیات یکم تا ششم از سوره مبارکه یونس علیه سلام آیات پنجاه و چهارم تا آخر از سوره مبارکه قمر آیات یکم تا بیستونه هم از سوره مبارکه رحمان و آیات یکم تا بیست و چهارم از سوره مبارکه حاقه که الله این تلاوت رو به مدت شست هشت دقیقه شنونده خواهیم بود <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاء توب عزيز عليك ما عبث توب حديث عزيز العداهم عن ثم حريق نعدت بالمؤمنين را I فَإِنْ كُنْتَ وَاجِلًا اومی <تصفيق> س زوان و وقو رب العرش العظيم سَعَوْا كَمْ سَعَوْا قُلِ الْعَوْشِ الرَّبِّ مِنِ افْتِنِ بِكَ مَا أَنْتُ مُرْتَضٍ عليه عني ثم حريقنا لكم بمؤمنين وقعودين. بِالْمُبْمِنِ نَرَاهُ فَرْحِيد فَإِذَا فَوْلَهُ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ فَإِلَّا وَلَوْ فَقُلْ حَسْبِ الله فَقُلْ حَسْبِ رَبِّهِ والكلب. هو رب العرش العظيم. على الجسر والكلب وهو Fol la sin أن أروح أيمنا أقوم فأبدو، أفنى آدمی که توان کل تو جفا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس أن أنذر الناس وبشّر السفينة من لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر اننا بنقوم وانقوم الذي خلق السموات والارض في ستة اي ثم تسوان الله يود الامر, يدفر الامر ما من شفيع إلا من بعض إله ذلكم الله ذلكم الله I couldn't do. مای روی او الله آنی کو ی کو in the home. الخلق ثم يعيده ليجزي اللذي لا آمن وعمل الصالحات بالقسط والذي لقفا لهم شراط من حليم وعذاب أليم. بما كانوا ويا ود هو الذي جرى الشمس ضيا القمر لورق درغو منادى وقد درغو السنين والحسن. يتعلمو عذاب الدين والحساب هو الذي جعل الش الله بارك إلا بالحق يفصل الآيات يفصل الآيات لقوم <تصفيق> ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات يفصل الآيات لقوم يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. اقول لك بركة حديث. ايه النور ده? <تصفيق> ان المتك في النيزان. <تصفيق> واقيم الوزن بالقسط تفسر النيزان. واقيم ولا تبسر الميزان. والأرض وضع عجال النام. انامی بیها فاكره و ونحن ذات لك لقد إنسان من صلصال كالفخاخ وأخلق يكم ما تكون بباب وضوا يريد كوين ورض الموريبي فبي ايات ا مراجى البحريني الفقيان مراجى البحريني الفقيان بينهما بر فقل الله بخيان فبأي آلاء يا تكذبان يخرج منهم اللؤلؤ والنرجيل فبأي أب يعطيك ما تكذبان. لا قل في البحر كالعاب، ولا قل جوارب في البحر e so aí eu وند من ناداك فاني ويبقى يا ربك ذل جل انا كل ريكن العالم ولا طول في البحر كل لن علي حافان ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسألهم يسألهم من في سماءك والارض <تصفيق> كل يوم حور فيشه بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اللحان كنت مليحا كوب يريح رصف صارناكي سخاناته سبع باله وثمانية تاعي قصومك ستطاول قوم مسيكا سلام <تصفيق> ثاني لكم من ذاك وجيء في فرعون موماكمنا ونقف فاصبروا رتوب لربك فانكم تخسرون اخسنوا بي inna lamma إذا نفخ في خف الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ يَوْمَئِذٍ الْأَخِرَةُ وَالْمَلَكُ على ياحها والملوك ولا أحب جا عرش ربك فوق يوم يوم إذ تعرضون يوم إذ تعرضون لا تخف منكم خافر من ملك وعلا ق في السماء فَهِيَ يَوْمَ إِذِي وَهِيَ وَجْهَ دار بكلف فوق كل هم ذي الثمن يمى يوم تعرضون لا تخاف منكم خاف فما من أدرك. نِكِ فَيَفُولُونَ خَاءُ وَلَا قرأوا كتابي إني ظننت أن في عيش في جنة عديه قطوفها دانيا كنوز رعود هدي